ஜமிிமி ஜிணி إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْمَنِ نُبِيَ اسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَذِلَّكَ نَا قَبْلُ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَعْلَنَّا فِي الْجَنَّةِ مِن نَّخْلٍ وَدُو مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي صلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له مرحلة اخَوْ مِن غُنَّةٍ اَظْلَمُ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ <سؤال> تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا وَالَّلَّيْلُ يَغْشَى تَنقُدِيرُ العَزِيزِ النَّادِيمِ وَالْقَمَرُ قَدْ دَنَا وَمَا نَزِلَ حَتَّى لَشَمْسُ وَالنَّهَارِ لَا أَنْتَ تَدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ يَسْبِقُ نَهَارًا وَكُلُّ شَيْءٍ فِي فََلَكٍ يَسْبَحُ